بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما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 انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجداً, خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عنها إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبني إسرائيل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 قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون